أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَبَاءَ قَوْمُهُمْ بِذَلِكَ وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَكَذَّبُوا وَتَوَلَّوا وَنُطِقَ الْحَقُّ فَأَعْرَضُوا ۖ فَتَوَلَّىٰ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 وَبِأَسَلِ الْمَصِير مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم وَأَطِعْ اللَّهَ وأطيع فَإِن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها